وتذغون من خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عاد قالوا لن ان لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال اني لعملكم من القادين ربنا نجني واهلي مما يعملون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 مؤمنين وان ربك له هو العزيز الرحيم كذب اصحاب الايكه المرسلين اذ قال لهم شعيب الا تتقون ان لي لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعون